قال المات رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل الا به والأمر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل إلا به نقول إن الأمر بالشيء امر بما لا يتم به إلا به ذلك الشيء وهذه أنصت أحسن إلى التصنيف إما أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا او ان يكون مندوبا فعلى الاول تسمى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعلى الثاني يقال ما لا يتم المندوب او الندب الا به فهو فهو مندوب ما لا يتم الندب الا به فهو مندوب مثال الاول نعم عندنا مثلا غسل الوجه لا يتم استيعاب الوجه الا بغسل ايش الا بغسل منابت الشعر الا بغسل جزء من منابت الشعر هذا لا يتم الواجب وهو استيعاب الوجه كاملا الا بغسل منابت فيكون غسلها ايش واجبا فيكون غسلها واجبا مثاله ستر العوره في الصلاه ستر العوره واجب لكنه دخل وقت الصلاه وهو عارم وهو عارم وهنا رجل نعم بائع يبيع ما يسر العورة وعندنا قاعدة أن الأصل في البيع والشراء ايش الإباحة لكن في هذه الحالة نقول ان شراء أكل شراء واجب شراء واجب لماذا؟ لأن الواجب وهو فعل الصلاه ستر العورة لا يتم إلا بالشراء لا يتم ستر العورة إلا بالشراء فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا مثال الواجب مثال المندوب عندنا مثلا التطيب لصلاه الجمعه هذا من الأمور المندوبه من الامور المندوبه طيب هذا الرجل ما يملك طير ومر ببائع وعندنا قاعده ايضا أن البيع والشراء مباح ففي هذه الحال ما حكم شراء هذا الشخص للطير يكون شراءه للطير مندوبا يكون شراءه للطير مندوبا لماذا لأن التطيب وهو الندب. يوم الجمعه لا يتم إلا بالشراء فيكون الشراء فيكون الشراء مندوبا وهذا معنى ما لا يتم الندب الا به فهو مندوب ما لا يتم إلا به فهو مندوب. هذا معنى كلام المؤلف وان كان هو على اطلاقه هنا هنا قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به لان الامر بايجاد الفعل يحتمل ايش لماذا نحن ذكرنا القصمين لأن الأمر بإيجاد الفعل يحتمل أمرين إما إيجاد الفعل ندبا أو إيجاد الفعل أو إيجاد الفعل وجوبا قال كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها الصلاة واجبة نعم فعلمنا وجوب الطهارة نعم لأنه ما لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا به فهو واجب وهو الطهارة لكن نقول مثال المؤلف هنا يعني ما نعرفه بطريقته و انما عرفناه بايش بالدليل عرفناه بالدليل لو لم يأتي دليل على وجوب الطهارة لو لم يأتي دليل على وجوب الطهارة لما صح مثال المؤلف و لو عبر المؤلف او ضرب مثال كما ضرب بر... التي ضربناها كان اولى لان الامر بالصلاه امر بالطهاره المؤديه اليها الطهاره علمناها بالنص ما عرفناها بالدليل الذي ذكره وهما لا يتم الواجب الا به عرفناها بالنص لكنها تحت المثال نعم تدخل تحت مسمى المثال لكن هنا الشراء نقلناه من كونه مباح الى كونه مندوبا أو, او واجبا لكن في المثال هذا هل نقلنا الطهاره من كونه من الى كونه واجبة نقلناها بالدليل بالنص نقلناها بالنص الا اذا قلنا مثلا كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره المؤديه اليها قلنا مثلا ما عنده ما يتوضع به لكن هذا الماء يباح لكن هذا الماء يباع والبيع مباح والشراء مباح فحينئذ يجب عليه ايش شراء الماء ليتطهر به يمكن أن يحمل مثال المؤلف على هذا لا بقى قال واذا فعل واذا فعل يخرج المامور عن العهده يعني إذا فعل المامور خرج عن العهده يعني اجزاه الفعل الإنسان إذا فعل ما امر به مستكمل الأركان والشروط فقط أجزائه لكن هل يثاب او لا يثاب الثواب ما يتعلق بالثواب وعدمه هذا متعلق بإيش؟ بأمور قلبية وهو عند الله سبحانه وتعالى لا نعرف هل يثاب أو لا يثاب لكن اقامه الشيء بأركانه وشروطه وواجباته نعم دليل على دليل على الإثابة لكن نقول هو أجزائك سواء كنت متابا عليه أو غير متاب قد يصلي الإنسان الصلاة ما يكتب له فيها شيء ما يكتب له فيها شيء لكن هل نقول عليك الإعادة نعم لا نقول إنه يعيد ولكن ولكنه يزئه فهذا معنى كلام مؤلف وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة يخرج المأمور عن العهدة فلا يكلف بالإعادة لأنها تكون حينئذ أو يكون الفعل هذا مجزيا وبعد ذلك تكلم عن النهي وأردنا أنه الى لأنه دمج في هذه النسخة مدموج النهي بعض الأمور الامر مع النهي وفي بعض النسخ مضافة إلى الأمر المسخ قوله وتريد صيغة الأمر والمراد به الاباحه أو التهديد وقول التنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل والكفار مخاطب من فروح الشريعة هذا كله في بعض النسخ مذكور في باب الأمر مذكور في باب الأمر وفي هذه النسخة فيها تقديم وتأخير ينبه عليه إن شاء الله في الدرس القادم والله تعالى على مصر الله وسلم على مدينة.